لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه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 إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وَلَّا يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمُ إِنْ ارْتَبْتُمُوا فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرُ إن الرُّتْبَةَ مُوْثِ عِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ وَلَا إِذَا لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أجْرًا